استمع إلى الجمل وأعدها ثم لاحظ الفرق مستعينا بالصور. أنا محمد. أنا زينب. أنت فرقان. أنت مروة. هو طارق. هي خديجة.